وَمَا أفاء الله على رَسُولِهِ منهم فَمَا أوجفتم عَلَيْهِ من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء لِلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً كَيْ لَا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 الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون خضلا من الله ورطوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان منه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 وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا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 فكان عنقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 انزلنا هذا القران على جبل لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 ما هو الله الخارق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم